أَمْ يريدون كيدا فالذين كفروا المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقطين يقولون يقول سحاب مركوم